أربع آيات من كتاب الله رب العالمين لإثبات صفة المجيء والإتيان لله رب العالمين الآية الأولى قوله تعالى فلينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وهذا تهديد للكفار التاركين للدخول في الإسلام المتبعين لخطوات الشيطان ومعنى ينظرون ينتظرون يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم قيامة فتجازى كل نفس بما عملت هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل جمع ظلة وهي ما يظلك من الغمام وهو السحاب الأبيض الرقيق سمي غماما لأنه يغم أي يستر ما وراءه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأرض الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام وقضي الأمر وفرغ من الأمر الذي هو إهلاكه هل استفهام بمعنى النفي وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يقول للنفي هذه قاعدة كلما وجدت إلا بعد الاستفهام فلينظرون إلا فالاستفهام يقول للنفي يعني ما ينظرون ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب رضي الله عنه وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت دميتي أي جرحتي وخرج منها الدم ينظرون يعني ينتظرون لأنها لم تتعد إلى فلو تعدت بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبا نظر إلى لو تعدت بالحرف إلى يكون معناها النظر غالبا أما إذا تعددت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا إن يأتيهم الله في ظل من الغمام وذلك يوم القيامة يأتيهم الله في ظل في هنا بمعنى مع التي هي للمعية للمصاحبة وليست للظرفية قطعا. لأنها لو كانت للظرفية لكانت الظلل محيطة بالله يأتيه من الله في ظلل أي مع ظلل ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم ولا يحيط به شيء من مخلوقاته في ظلل أي مع ظلل فإن الله عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام وهو غمام أبيض ظل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى وقوله جل قدرته في ظلل من الغمام الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام وهو السحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الأسود والأحمر فإنه تحصل به الظلمة والأبيض أجمل منظرا قوله تعالى والملائكة الملائكة بالرفع عطف على لفظ الجنالة الله يعني أو تأتيهم الملائكة والملائكة تأتي يوم القيامة لأنها تنزل في الأرض ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة يحيطون بالناس وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين الآية الثانية قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون هل ينتظرون إلا إذا جاءت بعد الاستفهام فإنه يفيد النفي. يعني ما ينظرون ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي ربك بذاته سبحانه لفصل القضاء بين العباد أو يأتيك وهو طلوع الشمس من مغربها وهذا أحد أشراط الساعات الكبار إذا وقع أغلق باب التوبة أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون أي ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال أولاً إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين تفر الملائكة ويضربون وجههم وأدب رهم وزوج عذاب الحقيقة. ثانياً أو يأتي ربك يوم القيامة للقضاء بينهم. ثالثاً أو يأتي بعض آيات ربك. وهذه قنوع الشمس من مغربها. فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة بقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها لك فإن التوبة لا تقبل وحينئذ لا يستطيعون خلاصا مما هم عليه وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عمل والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يتوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعماله الآية الثالثة التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجيء والإتيان لله رب العالم قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وكلا في العربية على ثلاثة أوج حرف ردع وزجر وبمعنى حق وبمعنى إيل. فالأول كما في هذه الآية أي انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الرجوع. والثاني نقد كلا إن الإنسان لا يقوى أي حقا إن الإنسان لا يقوى إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه. كذا قال قول فتأتي كلا في العربية على ثلاثة أوجه حرف ردع وزجر كلا إذا دكت الأرض دك ذك وتأتي كلا بمعنى حق إذا لم يتقدم عليها ما يزجر عنه كلا إن الإنسان لا وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعده وكذلك ألا تاتي بمعناها فكذا يمضغي في كلا والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام وتلك تكسر بعدها إن نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم والمعنى الثالث لكل في العربية أنها تأتي قبل القسم دحوة كلا والقمر معناه إيه والقمر كذا قال النظر بن شميل وتبعه جماعة منهم ابن مالك وهذه معاني كلا في العربية كلا هنا للتنبيه مثل ألا كما اختار ذلك من اختار من أهل العربي وصار إليه الشيء وقوله إذا دكت الأرض دك دكاً هذا يوم القيامة وأكد هذا الدك لعظمته دكاً دكاً لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون الأرض كالأديم والقديم هو الجلد، قال الله تعالى فيذرها طاعم صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيسا لا تأكيدا ويكون المعنى دكا بعد دك وهو أولى أولى من التأكيد بل هو تأسيس لا تأكيد فيكون المعنى أنها تدك دكا بعد دك وأما على التأكيد فإنه يقول الثاني إنما سيق لتأكيد الأول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا بعد دك وجاء ربك والمال تصفا من صفا جاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس يأتي الله تعالى للقضاء بين عباد وقوله والملك ألهى هنا للعموم للجنس يعني وكل ملك يعني الملائكة ينزلون في الأرض صفا صف أي صفا من وراء صف كما جاء في الأثر تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة وهكذا هذا رواه الحاكم وقال رواه هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير علي بن جدعان وهو يعني الأثر وإن كان موقوفا على ابن عباس فإن عجيب بمرة هو الذهبية أسناده ورواه الدارمي في الرد على الجهمية على ابن عباس والضحات وعزاه الصيوي في الدر المنثور لعبد ابن حميد وابن أبي الدنيا وابن جريير والمنذر وابن, وابن أبي حاتم والحاتم عن ابن عباس إن صح أسناده فله حكم الرفع. لأن هذا المرطوف لا يقال من قبل الرأي والصحابي إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن علماء بني إسرائيل فلا يخالط حديثه شيء من الإسرائيليات فإنه إذا تكلم بأمر من أمور الغيب على هذا النحو فإنه يكون لحديثه متى صح مرطوفا عليه حكم الراف. عبد الله بن عباس سمع من بعض أهل الكتاب. والآية الرابعة قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزِلَ الملائكة تنزيلا. يعني أذكر يوم تشقق السماء بالغمام. وتشقق أبلغ من تنشق لأن ظاهرها تشقق. الدرمها شيئا فشيئا ويخرج هذا الغمام يثور ثوران الدخال ينبعث شيئا فشيء تشقق السماء بالغمام مثل ما يقال تشقق الأرض بالنبات يعني يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعا وذلك لمجيء الله عز وجل للفصل بين عباده فهو يوم رهيب عصيب عظيم وقوله ونزل الملائكة تنزيلا، ينزلون من السماوات شيئا فشيء. تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله لكن فيها إشارة إلى ذلك. لأن تشقق السماء الأمام إنما يكون لمجيء الله تعالى بدليل الآيات السابقة. هذه الآية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزيل الملائكة تنزيله هذه الأدلة تساق لإثبات صفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى فأين هذا في هذه الآية العظيمة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيله ليس فيها ذكر مجيء الله تبارك وتعالى ولا إتيان لكن فيها الإشارة إلى ذلك لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى بدليل الآيات السابق قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وكذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر قال الشيخ ليس فيها ذكر مجيء الله لكن فيها الإشارة إلى ذلك لأن تشقق السماء بالغمان إنما يكون لمجيء الله تعالى بدليل الآيات السابقة هذه أربع آيات ساقها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات صفة من صفات الله وهي المجيء والإتيام هذه صفة فعلية وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو تبارك وتعالى لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه هو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا من غيره وأحسن حديثا فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثا لكن يبقى السؤال هل نعلم كيفية هذا المدين؟ والجواب لا نعلمه لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجي ولم يخبرنا كيف يجي ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنها هذه الثلاثة الأمور هي التي بها تعلم الكيفية لا تعلم الكيفية إلا بالمشاهدة أو بمشاهدة النظير والمثل أو بالخبر الصادق عنه وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى ولأنه إذا جهلت الذات جهلت الصفات أي كيفيتها والأولى أن يقال لأن هذا الكلام موهم جدا إذا جهلت الذات جهلت الصفات هذا مما يتمسك به المؤولة المعطلة فيقولون جهلة الذات فلا بد من أن تجهل الصفات وإنما يقال إذا لم تعلم كيفية الذات لم تعلم كيفية الصفات ولكن نثبت ذاتا لله تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات ونثبت لله صفات ليس كمثلها صفات فنثبت ذلك ونعلمه ولكن لا نكيفه لا نعلم كيفيته فلا نقول إذا جهلت الذات جهلت الصفات ولذلك احترز الشيخ بعده قال أي كيفيتها فنقول من البداية إذا جهلت كيفية الذات جهلت كيفية الصفات فالذات موجودة وحقيقيا ونعرفها ونعرف ما معنى الذات وما معنى النفس إذن هي غير مجهولة على هذا الاعتبار معلومة ولكن الكيفية هي مجهولة فهذا أصدر إن شاء الله وأبعد عن النفس. وكذلك نعرف ما معنى المجيء لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا الإثيان والمجيء المضاف إلى الله نوعان مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته وعذابه ولحو ذلك قيد بذلك كما جاء في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير جاء بالرحمة والخير وققوله ولقد جئناهم بكتاب الله على علم جئناهم بكتاب والنوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله"، وكقوله تعالى: "وجاء ربك والملك صفّاً صفّاً"، هذا مطلق، فلا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى. وأما المقيد كمجيء رحمته وعذابه ورحم ذلك، فإنه يقيد بذلك. كما جاء في الحديث فلا يلتبس حتى جاء الله بالرحمة والخير جاء بالرحمة فجاء الله رب العالمين بالرحمة الذي جاء هنا بأمر الله تبارك وتعالى الرحمة والخير ولا قد جئناهم بكتاب فَصَّلْنَاهُ على عِلْهِ النوع الثاني الإتيام والمجيء المطلق فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله تعالى الينظرون إلا أن يأتيهم الله. هذا اثيان الله تبارك وتعالى لفصل القضاء في الموت. الإثيان والمجيء المضاف إلى الله المسند إليه لوعان مطلق ومقيد. الله تبارك وتعالى لم يخبرنا عن الكيفية ولم نشاهدها وليس له مثل ولا نظير حتى يشاهد المثل والنظير إذا فهي مفهوم. الكيفية مجهولة. لا تعلم إلا بالمشاهد لا تعلم إلا بمشاهدة النظير لا تعلم إلا بالخبر الصادق عنه ولم يعلمه ولم نشاهده وليس له مثل ولا نظير حتى نشاهده إذن الكيفية مجهولة وأما قولنا إن الشيخ عندما قال رحمة الله عليه إذا جهلت الذات جهلت الصفات نقول الأولى أن يقال لأنه إذا جهلت كيفية الذات جهلت كيفية الصفات وأما الذات فمعلومة وقال الشيخ بعدها كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا يقول ولكن الذات موجودة وحقيقية ونعرفها ونعرف ما معنى الذات وما معنى النفس وكذلك نعرف ما معنى المجيء ومعنى الانتياج وأما كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء فغيره معلومة عندما نقول هذا لا يعد اعتراضا عليه رحمة الله عليه وإنما هو كلام من موضع طالب العلم الذي يدري من حولك وحينئذ يقول إذا كان هذا على هذا النحو فهو يؤدي أداءا أحسنا لأن هذا يوهم عند بعض الطلاب يوهم ويجعل كثيرا من أهل البدعة يتمسكون إذا جهلت الذات جهلت الصفات إذن الصفات مجهول لا الصفات معلومة وكيفيات الصفات هي المجهول هذا هو مذهب أهل السنة الذي يقرر الشيء ويطيل فيه النفس جدا كما ترى رحمة الله عليه ومثوباته فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا مخالف أهل السنة والجماعة والرد عليه خالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل. فقالوا إن الله لا يأتي لأنك إذا أثبتت أن الله يأتي ثبت أنه جسم والأجسام متماثلة فنقول هذا كلام الشيخ رحمه الله هذه دعوة وقياس باطل لأنه في مقابلة النص وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل لقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فإذا قل إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق صار النص راطلا ولابد وبطلان النص مستحيل إذن كل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل كل شيء يعود إلى النص بالإبطال باطل وهذا الذي يقال يصير النص به باطلا ولا بد وبطلان النص مستحيل وإن قلت إن النص هو الحق صار هذا باطلا ولا بد وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قال ثم نقول ما المانع؟ من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها يقولون المانع أنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل فيقال هذا خطأ فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق فيكون المجيء والإتيان بكل مخلوق بحسبه فيختلف حتى بالنسبة للمخلوق بين مخلوق ومخلوق فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من مرتفع من نشاطه لكنه ليس يمشي مرحة ويمشئ فقل إنه يمشي مرح هل هذا الإنسان الذي يمشي على عصى يدب دبيبا ولا ينقل رجلا من مكانها إلا بعد تعب ونصر الإتيان يختلف من وجه آخر فإتيان إنسان مثلا من كبراء البلد أو من ولاة الأمور ليس كإتيان شخص لا يحتفى به فإذا يختلف الإتيان والمجيء حتى بالنسبة للمخلوق يختلف من مخلوق إلى مخلوق وماذا نقول المعطل في قوله تعالى وجاء ربك ونحوه يقول المعنى جاء أمر ربك أو أتى أمر ربك يعني الله تعالى قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله إلى نفسه بهذه الآية ونقول المراد أتى أمر الله فيقال إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك لو كان الله تعالى يريد اتيان أمره في الآيات الأخرى فمن الذي يمنعه أن يقول أمر؟ يعني أتا أمر؟ فلماذا أراد الأمر وعبر بالأمر أتى أمر الله فلا تستعجلوه ولما لم يرده لم يعبر به فلما أراد الأمر عبر بالأمر ولما لم يرده لم يعبر به لما أراد الأمر قال أتى أمر الله فلا تستعجلون ولما لم يرده قال وجاء ربك ونحن ذات وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ولو أراد الأمر لقال أو يأتي أمر ربه فإذا لما أراد الأمر عبر بالأمر ولما لم يرد الأمر لم يعذر به وهذا في الواقع الدليل عليه نقول هذا للمعطب الذي يقول ينبغي علينا أن نقول مفسرين كل إتيان أضافه الله إلى نفسه ينبغي أن يفسر بهذه الآية أتى أمر الله فلا تستعبلوه ونقول المراد أتى أمر الله هذا عمل أهل التعطيل فيقال له هذه الآية حجكم عليك لا لك أن الله لما أراد الأمر عبر بالأمر ولما لم يرد الأمر لم يعبره الآيات الأخرى واضحة وفي بعضها تقسيم يمنع إرادة مجيء الأمر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل يستقيم لشخص أن يقول يأتي يا ربك أي أمره في مثل هذا التقسيم وإذا قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فالجواب أن المراد بذلك إثيان فتح أو الأمر لكن أضاف الله الإثيان به إلى نفسه لأنه من عنده وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية فالإثيان إذا قيد بحرف جر مثلاً فالمراد به ذلك المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به إتيان الله حقيقة، يعني ما مر الإتيان والمجيء المضاف إلى الله تعالى نوعان مطلق ومقيد، فإذا كان مجيء رحمته وعذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما جاء في الحديث حتى جاء الله غير رحمته والخير. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم جئناهم بكتاب والنوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق هذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى فقوله تعالى ينظرون إلا أن يأتيهم الله وكذلك قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صف. فالإتيان والمجيء الذي يسند إلى الله ويضاف إليه تبارك وتعالى نوعان مطلق ومقيد وهذا معنى كلام الشيخ هنا، لكن أضاف الله الاتيان به إلى نفسه، لأنه من عنده، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية. فالاتيان إذا قيد بحرف جر مثلاً، فالمراد به ذلك المجرور. وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد، فالمراد به اتيان الله حقيقة، مطلق ومقيد. والله يومئذ يجيء لعرضنا. مع أنه في كل وقت داني والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان الأداب البسلكية المستفادة من الإيمان بالصفة المجيء والإتيان لله تعالى الثمرة من ذلك هي الخوف الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي ياتي فيه الرب عز وجل الفصل بين عباده وتنزل الملائكة ولا يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها فإن عملت خيرا جوزيت به وإن عملت سوى ذلك فإنك ستجزى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يخلو به الله عز وجل فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمه وينظر تلقاء وجه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فتقوى نار ولو بشق كمره وهذا متفق عليه فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة أشك أنه يولد للإنسان رهبة وخوفة من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دين الإنسان إذا آمن بسفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى من بين العباد في الموقف والناس قد حشروا حفاة عراتا غرلا قد تشطقت السماء بالغمام وجاء ربك والملك وصفا وصفا وقد سويت الأرض فصارت أديما مستقيما لا ترى فيها عوجا ولا أمت الجبال نسفها ربي نسفا ثم حشر الناس إلى أرض المحشر ثم كان هذا المجيء والإتيان السماء تتشقق بالغمام وهو السحاب الأبيض الرقيق ويجيء ربنا تبارك وتعالى للفصل بين العباد وتتنزل الملائكة من السماوات والنار تأتي إلى الموقف لها سبعون ألف زمام يمسك بكل زمام سبعون ألف ملك تريد وهم يجرونها أن تأخذ أهل الموقف ولولا أنهم يأخذونها بأزمتها لأقدت أهل الموقف الإنسان إذا ما آمن بهذا وأيقن به فلأشك أنه يحدث عنده خوفا من هذا اليوم العصير يكون فيه وحده يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل مريء منهم يومئذ إن شاء لن يغنيه وليس إلا العمل وفطاير الصحراء آخذ بيمين من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره وفضائح على رؤوس الأشهاد مهل الخير ممن يوث كتابه بيمينه فيقول ها أبقرأ كتابا وأما الآخذ في حسرة وكمد أسأل الله أن يبيض وجوهنا إنه على كل شيء قدر صفة الوجه لله سبحانه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى لإثبات صفة الوجه لله رب العالم والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة فكلها كان في تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات ولا يقضي إثبات الوجه كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسم بل هو صفة لله على ما يليق به فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه وجه الله تبارك وتعالى لا يشبه وجها ولا يشبهه وجه الآية الأولى قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون ولا يبقى أحد سوى وجه ربنا الكريم والله سبحانه الحي الذي لا يموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال ذو العظمة والكبرياء والإكرام والمكرم لأنبيائه وعباده الصالحين وهذه الآية معطوفة على قوله إفعالا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولهذا قال بعض السلف ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقوله ويبقى وجه ربك حتى يتبين نقص المخلوق وكمال قال وذلك للتقابل وبضضها تتميز الأشياء هذا فناء وهذا بقاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي لا يتلى والوجه معناه معلوم لكن كيفيته مجهول لا نعلم كيف وجه الله عز وجل فسائر الصفات لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام كما أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه تبارك وتعالى، وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه هذا حديث صحيح. رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبحات وجهه يعني بهاءه وعظمته وجلاله ونوره منتهى إليه بصره من خلق لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلق وبصره تعالى ينتهي إلى كل شيء وعليه فلو كشف هذا الحجاب النور عن وجهه لأحترق كل شيء حجابه النور لو كشفه لأحرطت صبحات ودهه من كهى إليه بصره من خلقه وبصره ينتهي إلى كل شيء سبحانه وعليه فلو كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه احترق كل شيء قال شيء لهذا نقول هذا الوجه وده عظيم لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه وبناء على هذا نقول من عقيدتنا أهل السنة أننا نثبت أن لله وجها حقيقة ونأخذ ذلك من قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجها المثلوقين ليس كمثله شيء ونجهل كيفية هذا الوجه لقوله تعالى ولا يحيطون به علما فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى ونقول إن الوجه صفة غير الذات ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسم بل هو صفة لله على ما يليق على ما يليق به فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه فإذا حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية كيفية وجه الله تبارك وتعالى بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه قلنا له إنك ضال مبتدع قائل على الله ما لا تعلم وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلم فهذا الأخير المذكور في الآية من المحرمات هو أجناس أجلاس المحرمات تحريما وهذه المحرمات محرمة في كل شريعة شرعها الله رب العالمين لعباده في أرضه وأعلى ذلك القول على الله بلا علم فهو أكبر المحرمات تحريما في دين الله تبارك وتعالى وهذه تصاعضية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمه هذا أعلى أجناس المحرمات تحريما في دين الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلم هو الذي يفتح باب البدعة وباب الشرك وباب الكف والإلحاق والزندقة القول على الله بالعين وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسؤوله قال ربنا تبارك وتعالى هنا ويبقى وجه ربك وأضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم ربك وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية لأن الربوبية عامة وقاصة والخاصة خاصة أخص وخاصة فوق ذا كربوبية الله تعالى لرسله فربوبية الأخص أفضل بلا شك فهذه أعلى وأخص ما يكون من أنواع الربوبية إضافة الربوبية إلى محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم ويبقى وجه ربك وقوله تعالى ذوك صفة لوجه ويبقى وجه ربك ذو هذه صفة لوجه والدليل الرفع ولو كانت صفة للرب لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فلما قال ذي الجلال علمنا أنه وصف للوجه هذا مهم ويبقى وجه ربك ذو صفة لماذا للوجه وهو مرفوع وجه أم لرب ربك وهي مخفوضة لو كانت صفة لرب لكانت ذي الجلال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فتكون ذي هنا صفة لرب ولكن لما جاءت مرفوعة ويبقى وجه ربك ذو ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام صفة لوجه هذا مهم جدا سيأتي استعمال إن شاء الله تعالى فذو صفة لوجه الدليل الرافع لو كانت صفة للرب لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك ربك ذي ذي الجلال والإكرام فذي صفة هنا لرب تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فلما قال ذي الجلال والإكرام علمنا أنه هو للوجه الجلال معناه العظم والسلطان والإكرام مصدر من أكرم يكرم إكراما صالحة للمكرم والمكرم فالله سبحانه وتعالى مكرم وإكرامه تعالى القيام وطاعته ومكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من الثواب ذو الجلال والإكرام يكرم ويكرم الله عز وجل مكرم إكرمه تعالى بالقيام بطاعته ومكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد له من الثواب في جنة فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويثنى عليه سبحانه وتعالى وإكرام كل أحد بحسبه فإكرام الله عز وجل أن تقدره حق قدره وأن تعظمه حق تعظيمه لا لاحتياجه إلى إكرامك لكن ليمن عليك بالجزاء فإذا ما عظمت ربك حق التعظيم وإذا ما قدرت ربك حق التقدير فقدرته حق قدره وعظمته حق تعظيمه فهذا إكرامك لربك لا يحتاج الله رب العالمين إكرام أحد ولكن أنت تأتي بذلك ليمن عليك بالجزاء فالإكرام صالحة للمكرم والمكرم معه الله عز وجل مكرم إكرامه بالقيام بطاعاته مكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما عد له من المثوبة في جنة هذه الآية الآية الثانية قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قوله تعالى كل شيء هالك أي فان فقوله تعالى كل من عليها فان وقوله تعالى إلا وجهه توازي قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالمعنى كل شيء فان وزائل إلا وجه الله عز وجل فإنه باق ولهذا قال له الحكم وإليه ترجعون فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينه وقيل في معنى الآية وهذا مهم جدا وقيل في معنى الآية كل شيء هالك إلا وجه أي إلا ما أريد به وجهه هذا يبقى قالوا لأن سياق الآيات يدل على ذلك ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه فأنه يقول لا تدعوا مع الله إلها آخر فتشرك به لأن عملك وإشراكك هالك أي ضائع سدى إلا ما أخلصته لوجه الله فإنه يبقى لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم هذا قيل أيضا في معنى الآية في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فقيل إلا ما أريد به وجهه لأن سياق الآية ذل على ذلك ولا تدعم الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه لأنه يقول لا تدعم الله إلها آخر فتشرك به لأن عملك وإشركك هالك غير باقر ضائع سدى إلا ما أخلصته لوجه الله فإنه يبقى يعني العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات معي المعنى الأول أسان وأقوى له وجه الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه إلا وجهه توازي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا معنى المعنى الثاني يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله على طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيه هذا مهم مهم جدا لأن كثيرا من العلماء رحمة الله عليه عندما يعملون هذه القاعدة يظن أن عملهم تأويل وليس كذلك كما إذا ما فصروا مثلا يوم يكشف عن ساق فيقول من يقول الساق سفة لله تبارك وتعالى حقيقية لا يعلم كيفيتها إلا هو ولكن نثبت لله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق يوم القيامة فيقول بعض السلف هذه أصعب وأعسر ساعة في يوم القيامة وبعضهم يقول إنما هو الجد والتشمير هل يكون مؤولاً إن ثبت ذلك عن انظر في هذه القائد عندنا قول ربنا تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجه إلا وجه توازي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إثبات الوجه لله تبارك وتعالى ويوازي قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام المعنى الثاني إلا ما أريد به وجه هل هذا تأويل؟ هل يعد هذا تأويلا؟ على طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيين لفظ المشترك يكون لللفظ أحيانا معنيان وأكثر يسمى المشترك اللغوي فتدل الكلمة على أكثر من معنى كالعين مثلا العين الباصرة وكذلك العين بمعنى الذات والعين بمعنى الجاسوس والعين بمعنى عين الماء فهذه كلها تدل عليها هذه اللغة فهذا مشترك على طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك فيه معنيايد نقول يمكن أن نحمل الآية على المعنيايد فإذا ورد عن السلف استعمال في أحد المعنيين لا يصرح فيه بإثبات الصفة فلا بأس لماذا لأن الذي ورد عنه هذا المعنى ورد عنه أيضا أنه يثبت الصف فالذي يقول هي أعصر أشق ساعة في يوم القيامة يوم يكشف عن ساق هو أيضاً الذي يقول إنها أساق حقيقية نثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة من غير تكيب إذا ليس هو بصرف للضب إلى هذا المعنى وحده وإنما استعمال للمشترك في معنيهما فيمكن أن نحمل الآيات على المعنيين إذ لا منافات بينهم فتحمل على هذا وعلى هذا فيقال كل شيء يفلى إلا وجه الله عز وجل وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله وعلى أي التقديرين ففي الآية دليل على ثبوت وجه لله عز وجل إلا ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى قال وهو من الصفات الذاتية الخبرية لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له وجها ما عرفنا ذلك أن هذا لا يعرف بالعقل فلا بد فيه من الوحي المعصوم فهي صفة ذاتية خبرية كالعينين واليدين والوجه هذه الصفات ذاتية لأنها متعلقة بذات ربنا تبارك تعالى ليست متعلقة بالمشيئة كالمزود والضحك والمجيء والإتيام هذه الصفات تتعلق بالمشيئة فهي صفات فعلية ولكن هذه ذاتية لا تنفك عن الذات يعني هذه من صفات ربنا تبارك وتعالى وهذه الصفة ورد بها الخبر دلنا عليها ربنا تبارك وتعالى في كتابه ودلنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنة ولولا أنه أخبرنا بها في الكتاب والسنة ما كنا نستطيع أن نصفه بها أن هذا لا يعلم من قبل العقل فهذه صفة خبرية ذاتية مسماها بالنسبة إلينا نحن أبعاظ وأجزاء مسماها بالنسبة لنا نحن أبعاظ وأجزاء ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحريفا ولا نقول إنها بعض من الله أو جزء من الله لأن ذلك يوهم نقصا لله سبحانه وتعالى هذا وقد فصر أهل التحريف وجه الله بثوابه فقالوا المراد بالوجه في الآيات الثواب كل شيء يفنى إلا ثواب الله ففسروا الوجه الذي هو صفة كمان فسروه بشيء مخلوق باين عن الله قابل للعدم والوجود فالثواب حادث بعد أن لم يكن وجائز أن يرتفع لولا وعد الله ببقائه لكن من حيث العقل جائزا أن يرتفع يعني الثواب فهل تقولون الآن إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من باب الممكن أو من باب الواجد إذا فسروه بالثواب صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه وقولهم مردود بما يلي أولا أنه مخالف لظاهر الله فإن ظاهر اللفظ أن هذا وده خاص وليس بثواء ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف فما من السلف أحد قال إن المراد بالوجه الثواء وهذه كتبهم بين أيدينا محفوظة مستورة فليخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير لن يجدوا إلى ذلك سبيلا أبدا ثالثا هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة؟ يعني لو فسروا الوجه بالثواب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو مرفوعة وصف للوجه الوجه يقولون هو الثواب فهل يقال جزاء المتقين ذو جلال وإكرام هل يجوز هذا؟ والله تعالى وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام وهم يقولون هو الثواب فهل يقال جزاء وثواب المتقين ذو جلال وإكرام رابعا ما تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلق فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق منتهى إليه بصر الله من الخلق هل هذا ممكن؟ وبهذا تعرف بطلان قوله وأن الواجب علينا أن يفسر هذا الوجه بما أراده الله به وهو وجه قائم به تبارك تعالى موصوف بالجلال والإكرام فإن قلت هل كل ما جاء من كلمة الوجه مضافا إلى الله يراد به وجه الله الذي هو صفة فالجواب هذا هو الأصل كما في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغدات والعشي يريدون وجه وما لأحد عنده من نعمة تجزة إلا بثغاء وجه ربه الأعلى ولسوف ير وما أشبهها من الآية فالأصف أن المراد بالوجه المضاد إلى الله وجه الله عز وجل المراد به وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفات لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيه وهي قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا أي إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة فثم أي فهناك وجهه فمنهم من قال إن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى ولكل من وجهة هو موليها فالمراد بالوجه الجهة أي فثم جهة الله أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليه قالوا لأنها نزلت في حال السفر إذا صلى الإنسان النافلة فإنه يصلي حيث كان وجهه يعني حيث توجهت به راحلته ولو كان بضد القبل هو يصلي وكذلك إذا استبهت القبل فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجه ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي أي إلى أي جهة تتوجهون فتم وجه الله سبحانه وتعالى لأن الله محيط بكل شيء ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه هذا متفق من دوايات ابن عمر رضي الله عنهم ولهذا نهى أن يبصق المصلي أمام وجهه لأن الله قبل وجهه فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك فالله يقول قبل وجهك حتى في هذه الحالة فوجهان على ما اختلف فيه المفسرون في قوله تعالى وللله المشنوق والمغرب فإن ما تولف ثم وجه الله، فثم وجه الله حقيقة أو فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليه الصحيح، فتم وجه الله حقيقة وهذا معنى صحيح موثق لظاهر الآية والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع إذا قلنا فثم جهة الله وكان هناك دليل سواء كان هذا الدليل تفسيرا الآية الثانية في الوجه الثاني أو كان الدليل ما جاء به السنة فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاة فيجهة الله التي يقبل الله صلاة إليه فثم أيضا وجه الله حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فإذا صلى إلى ضد القبلة فذلك أيضا قبل وجهه إذا صلى المصلّي متحريا عند اشتباه الخدنة فصلى بضد اتجاه القبلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المصلية إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه وكذلك إذا صلى وهو على راحلته في السفر فتوجهت به ضد القبلة وهو يصلي أيضاً ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فيكون الله تبارك وتعالى قبل وجهه حتى في هذه الحال. والمعانيان لا يتنافيان. وأعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفا ولا يمكن الإحاطة به تصورا بل كل شيء تقدره، فإن الله تعالى فوق ذلك وآضر. كما قال تعالى ولا يحيطون به علما لأنك لا يمكن أن تكيف إلا إذا شاهدت أو شاهدت النظير والمثل أو جاءك وحي بذلك يعني أعلمك الوحي بذلك ولم يعلمك فلم يبقى إلا الأمرات الأمر الأول أنك شاهدت ولم تشاهد أو تقيس على المثل وكل ما تقيس عليه فهو مخلوق والله عز وجل هو الخلاق العظيم فكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك لأن الذي يدور ببالك في هذه الحالة الذي يدور ببالك في هذه الحالة إنما يكون قياسا على مثل ونظير وليس له مثل ولا نظير فما هو أنك تقيس على مخلوب والله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم فإذا كل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك فإن قيل ما المراد بالوجه في قوله كل شيء هالك إلا وجهه إن قل المراد بالوجه الذات فيخشى إن تكون حرفت وهذا موطن أيضا من المزالق وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محبور وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجهه فماذا تصنع؟ يعني تقول الصفة كل شيء هالك إلا وجه. ما المراد بوجه؟ في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه. الذات إن قلت الذات حرفت لأن الوجه صفة سوى الذات. فإذا قلت المراد كل شيء هالك إلا ذاته ما معنى إلا وجه كل شيء هالك إلا وجه؟ نقول كل شيء هالك إلا ذاته. جعلت الوجه الذات والذات الوجه وهذا ما يصير إليه المحرفون المخرفون وإن قلت أنا أريد الصفة يعني أريد صفة الوجه التابتة لله بهذه الآن فإذا في فيما وقع فيه من لا يقدرون الله فقدره حيث قال إن الله يفنى إلا وجه لا يبقى إلا الصفة شيء هالك إلا وجه فماذا تصنع فالجواب إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات صفة الوجه لله هذا صحيح ويكون هذا تعبير بالوجه عن الذات لمن له وجه وإن أردت بقولك الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه هذا تحريف وهذا غير مقبول وعليه فتقول إلا وجه أي إلا ذات المتصفة بهذه الصفة التي أثبتها الله لنفسه وهي الوجه هذا ما تقول فإذا قيل لك ما المراد بقوله تعالى كل شيء ما يكون إلا وجه تقول إلا ذاته المتاصفة بهذه الصفة العظيمة التي ذكرها الله في هذه الآية وهي الوجه وهذا ليس فيه شيء هذا الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف إن هؤلاء يقولون إن المراد بالوجه الذات ولا وجه له ينكرون الصفة ونحن نقول المراد بالوجه الذات لأن له وجها عبر به عن الذات ومسألة المضاف إلى الله تبارك وتعالى التي أشار إليها الشيخ في كلامه كل ما جاء من كلمة الوجه مضافا إلى الله يراد به وجه الله الذي هو صفته ذلك كذلك القاعدة أن المضاف إلى الله تعالى نوعان أعيان قائمة بنفسها ولكن تضاف إلى الله تبارك وتعالى وهي أعيان قائمة بنفسها كبيت الله بيت الله هذا عين قائمة بذاتها ولكن مضاف إلى الله تبارك وتعالى بيت الله ناقة الله عبد الله روح الله فهذه إضافتها إلى الله تقتضي الاختصاص والتشريف للتشريف، وهي من جملة المخلوقات لله إذا كانت من الأعيان قائمة بنفسها ثم أضيفت إلى الله تبارك عالفا هذا يقتضي الاختصاص والتشريف، وهي من جملة المخلوقات لله. النوع الثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله. حياة الله وقدرته وعزته وسمعه وبصره ويده وإرادته وكلامه ووجهه ونفسه فهذه إن وردت مضافة إلى الله فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصور فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصور وكذلك ما أكبر أنه منه فإن كان أعيانا فقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فهذه منه خلقا وتقديرا، وإن كان ذلك أوصافا، فقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله دل على أن ذلك من صفاته، لامتناع قيام الصفة بنفسها. هذه القاعدة جليلة جدا، والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين. فالأعيان خلق الخالق الرحمن والوصف بالمجرور قام لأنه أولابه في عرف كل لسانه ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه منصفة ومن أعيانه فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيت كيف يفترقان وكلامه كحياته وكعلمه في ذل إضافته إذ هما وشان لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان فانظر إلى الجهني لما فاته الحق المبين واضح التبيان كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لا حلما له عينان وصلى الله وسلم على نبينا محمد صل الله عليه و